أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد نصركم الله ب بدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون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 وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَمْ يُكَبِّتَهُمْ فَيَنطَمِحُوا خَائِفِينَ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ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 يغفر لمن يشاء ويعذم من يشاء والله غفور رحيم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعفا مضاعفة واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار واتقوا النار التي أعدت للكافرين وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ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 اذكروا الله فاستغفرون ذنوبكم ومن يغفر الذنوب الا الله ومن يغفر الذنوب الا الله ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُم مَغْفِرَةٌ مِرْبَهِم وَجَنَّاتٍ وَجَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنا فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان هذا بيان للناس وهداهم وموعظة للمتقين